Ya un um, Amen. كل شيطان مهيد كتب عليه أنه Yes! Yeah. ワン well... mm <laughs> so İzlediğiniz <gülüyor> için Ah! İzlediğiniz yes yeah. yeah. of Allah <laughs> Menken! من يقضى <تصفيق> سينغوها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 want well In no na and İzlediğiniz Allah'a no, no. 1 no sa l um. وكثير من الناس وكثير